ان الله كان عفوا قديرا ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله فان الله كان عفوا قديرا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 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وَآتَيْنَا مُسَاسُ الْ القَانَم مُبِنَا يَسْألُكَ أَحْلُ الْ الكِتابِ أَنْتُ نَززِل عَلَيْهِم كِتابًَا مِنَ السَّمَا إِ فَقدَدَ سَألُ موسَ فَقَدَ سَألُ موسَ أَكبَرَمِ ذَلِكَ فَقالوا أَلِنَ اللَّه جَهْرَه فأخذتهم الصاعقة بظلهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وَآتَيْنَا مُسَاسُ الْ القَانَم مُبِنَا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتابابِ أَنْتُ نَززِل عَلَيْهِم كِتابًَا مِنَ السَّمَاِ فَقدَدَ سَألُ موسَ فَقَدَ سَألُ موسَ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقالوا أَلِنَ اللَّه جَهْرَه فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضي ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضي نيساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم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 وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله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 الَّذِينَ اتَّبَعُوا الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ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 وكان الله عزيزا حكيما انبر رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 وأخذهم الربى وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأخذهم الربى وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأخذهم الربى وقد عن واكلهم اموال الناس بالباطل واعددنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك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 لكن ال الراسِخونَ في العِلمهُ والمُؤمنون يؤمنونَ بما أنزل إلَك يؤمنونَ بما أنزلَ إليك وما أُزل منِ قك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 لكن الراسِحون في الألمِهُ وَمُؤمنونَ يُؤمنونَ بما أنزِل إلَك يُؤمنونَ بما أزل إلَك وما أزل مِن قضللك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 إ أَوْ حَين إلَكَكَمَا أَو حَينَا إ نُحَ بين مِن بعدَْدِهِ وَأَوْ حَنَا وَأَْ حَين إ إبَرهم وَإسمم علَ وَإصْحاقَويَعقُوبَ وَالْ الأسْبَاقِ وَعس وَآتَن داودَ زَبور إ أَو حَينا إلَكَكَمَا أَ حَيْنَا إ نُحَ وَ بينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَنَا وأوحَينَا إ إبَرهمَ وَإِسممعلَ وَإسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَطِ وَعسَ وَأَوبَ وَيونسَ وَهارونَ وَسُلَم وَآتَين دَمودَزَبور إِ أَوْ حَين إلَكَكَمَا أَو حَينَا إ نُح بينَ منِن بعدَِْهِ وَأَوْ حَنَا وَْ حَينَا إ إبرهم وَإِسماعلَ وَإصْحاقَ وَيَعقُوبَ وَالْ الأسْبَطِ وَعسَ وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا قد قصصناهم عليك مِنْ قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللهَّهُ عَزيِيزًا حَكمَا حُصُلَ مُبَششرِرينَ وَمُن ذِرينَ لِأََّا يَكُونَ لَِّا سِعَلَ اللهَّ ي حُجَّةٌ بَعدَُْصُل وَكَانَ اللهَّهُ عَزيِيزًا فَكمَا قُصُلُّ بَشررينَ وَمُن ذِرينَ لِأَلَّ يَكُونَ لَِّا سِعَن اللهَّ حُجَّةٌ بعدَعْدَُّصُ وَكَانَ اللهَّهُ عَزيِيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْحَدُ بِمَا أَ زَل إلَكَ أَنزَلَهُ بعِلْمِه انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه انزله بعلمه والملائكه يشهدون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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسرا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسرا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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا على اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ آممِنوا بالِلهِ وَررسُلِهِ وَلَا تَقُوا سَلََ إِتَهُ خَيرََّكُمْ إِ مَ اللهَّهُ إلَهُ وَاحِد سُدبحانَهُ أَ يَكُونَ لَهُ وَلَد لَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا ف الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إِلَّا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم سَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَكَ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 وَإِن كَوا إخوتَبض جَلَ وَلِسَ أَنثَ لِذَّتَرِ مِثنُ حَفض الأُثَعين يبَين اللهَّهُ لكُم أَن تَضلُّ واللَّهُ بكُ شَيئٍ عَلي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 وَإِن كانَوا إخوتَبِ جَلَ وَلِسَ أَنثَ لِذكَرِ مِسنُ حَفض الأُ سَين يبَين اللهَّهُ لكُم أَن تَضلنُ واللَّهُ بكُّ شَيئٍ عَلي يَسْتَفْتُونَك قَالَ اللَّهُ في فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترك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 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاضْلُلُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان الله شديد العقاب يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ان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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاظْبُطُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلًا النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيح وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاذنام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشون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 إن الله سريع الحساب يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن, تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن وَالْمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَثْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهِ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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعيدا طيبا فَتَيََّ مُصَعيدَ قَيبًا فَمْسَحُ بِوجهِكُمْ وَأَيدكُمْ مِن مَا يريد اللهُ لَجَعَ عَلَكُمْ مِنْ حََجَ وَلك يريد لطَهِرَكُمْ وَلك يريد لطَهِرَكُمْ وَليوتَّ نِعممَتَهُ عَلَكُمْ نَعلكُم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِقِ أَوْ لَا مَثْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهِ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 لكُم تَشْكرون وَذْكُرون نِعمَّةَ اللهَّهِ عَلَكُم وَمِيثَاقَهُ الذي وَاتَقَكُم بِهِ إذ قُلْلتُمْ سَمِعَناَا وَأَطَعنَا وَاتَّقُ اللهَّ إِن اللهَّه عَليمُم بِذاتِ السّدُون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوما من لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوما من لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم ولا يجرم منكم شنائا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله, إن الله خبير بما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 وَدَ اللهَّهُ الذيَّينَ آمَنُوا وَمِلُ الصَّالِحاتِ لَهُم مَغْفَِةُ وَأَجرٌ ععَظين والَّذينَ كَفرَروا وَكَذذَّبوا بآياتنَ أُل إِكَ أأَصْحَابُ الجَحين والَّذين كَفرَروا وَكَذذَّبُ بآياتنَا أُل إِكَ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 فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم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 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ لَا أُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كُمْ فَقَدَضَلَّ سَوَ السَّبِييل وَل قدَدَ خَذَ اللهَّهُ مثَاقَبَنِي إِسْر إلَ وَبَعسْنَا مِنْهُ مُثْنَي عشرَ نَقبَا وَقَالَ اللهَّهُ إِنّ مَكُم لإِن أَقَمْتُ مُ الصَّلاةَ وَآتَيتُ مُززَّكاتَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ لَهُ فَكَّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا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 وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا ما به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وَجَعَلْنَا قُلوبَهُم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فبما نقض ميثاقهم لعناههم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما لا تذكروا به ولا تزعلوا تطالعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب ومن الذين قالوا اننا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بينهم فاغْرَينا بينهم العداوه و التبغض الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا اننا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا ماذكروا به فاغرينا بينهم العداوه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا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 يهدي به الله من اتبع ضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع ضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم النور باذن وَيهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَهْدِيهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يَهْدِيهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل يهدي به الله من اتبع ضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم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 وَلِلههِ مُكُ السَّماواتِ وَالْأَض وَماَا بَيْنَهُ ماَا يَخْنقُ مَا يَش واللهَّهُ عَلىى كلُلِّ شَء قَدير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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت نَحْنُ والنصارى نحن أبناء الله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 وَلِلَّهِ مُكُ السَّماواتِ وَالْأَضِ وَمَا بَيْنَهُماَا وَإلَهِ المصير يا أَهْلَ الكِتابِ قَدَجعَ أَكُمْ رَرسُولناَا يبَل لَكُمْ عَ فَْرَةٍ مِنَ الّصُ لِأَن تَقولوا أَن تَقول مَا جَأَنا مِن بَشيرٍ وَل نَذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا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 ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم ادخلوا الافضل المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين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 قَال رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 قَال رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 فَاذْهَبْ هَٰذَا ٱنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّهَا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِهُونَ فِي الْأَرْضِ فلا تأس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض كلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قلَ إِ ماَا يَيتَقَبًا اللهَّهُ مِن مُمُتقين وَتلُ عَلَيْهِم ن بَأَبَنَ آدمَمَ بِالحَقِّ إِذ قََّبَا قُرْبًَا فَتُقُبِن مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقُبِلَ مِنْ أَحَدهِمَا وَلَم يتَقَبًا قَالَ ل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 قال إ ما ييتَقَبّ اللَّهُ مِنْ المُتَّقين لإِن بَصَبتَ إلَه يدَكَ ل تَقُتولن مَا أَن بباسِق يد ي إلَكَ إ أخافُ الله رب العالممين لاإ ب سَقت إلَ يدك ت قُتولن مَا ن بباسط يد إلَك أقونك إ أأَخافُ الله رَب العالممين لاإ بَ سَقتَ إلَ ي يدكلتقتولني م أَن بباسِط يد إلَكَ إني أَخَافُ الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون فتكون مِنْ أصحاب وَذَلِكَ وذلك جزاء الظالمين أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون فتَكُونَ مِنْ أَصحَاب النار وَذَلِكَ جَزَ أُظَّالين فطَووعَت لَ نَفسُهُ قَتْ لَأَخهِ فَقَتَ لَ فَقَتَ لَهُ فَأَصَحَ مِنْخَاسِرين فَطَوعَت لَ نَفْسُهُ قَتْ لَأَخهِ فَقَتَ فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجدت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي, فأواري سوءة أخي فأصبح من النادين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه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 أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ تُمْرُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثم إن, ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ تُمْرُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثم إن, ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَفْضِلِ مُسْرِفُونَ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 ما جَزََُّذينَ يُحَارِبونَ اللهَّه وَرَسُولهُ وَيَسعونَ فيِي الأْرضِ فَسَادًا أَ يقَتَّلُ أي يقَتلُ أَوْ يُصََّبُ أَوْ تُقَطَّى أي بههِمْ وَْجلُُهُم مِ خِلَافٍ أَْي فَوْمِنَ الأرضْ ذَلِكَ لَهُم خِز فِي الدَُّّ وَلَهُم فِيآخَِةِ عَذاابُ النظين إِ مَا جَزََُّذينَ يُحَاربُونَ اللهَّه وَرَسُولهُ وَيَسعونَ فِي الأْرضِ فَسَادًا أَ يقَتلُ أي يقَتلُ أَوْ يصَلَّبُوا أَْ تُقَطَّ أي بههِ وَأَْجلُلُهُم مِن خلِلَافٍ أَوْي الأرض ذلك لهم خذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لعلكم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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ما فتئ قبلنا منهم ولهم عذاب اليم ان الذين كفروا لو ان ان لهم ما في الارض جميعا لو ان لهم ما ومثله معه لافتدوا به لِيَسْتَجِيبُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأرض جميعا لو أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاتُ قُبِلَ مِنْهُمْ مَاتُ قُبِلَ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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله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 واللههُ عديزٌ حَكين والالسَّارِقُ والسَّقَةُ قَقق عدَهُمَا جَزَاء أَن بِمَا كَسَبَ نَكَلَ مِنَ اللهَّ والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ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 لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا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 إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَانُوا لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ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 مَا يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثم مَا يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ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 الا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَتَخْشَوْنَ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ان انزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكانوا عليه شهداء الا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَتَخْشَوْنَ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كَتَبَنَا عَلَْهم فهَا أَ نَفْسَ بِ النَّفْسِ وَْعَْنَ بِالعَيْنِ وَْأَنتَ بِالأَننتِ والْأُضُونَ بِالْأُض وَالْأُضُونَ بِالْأُضُونِ وَسَِّ بِالسِّ وَالْجرُوحَاقِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُ وَكَفثَّارَةُ الله وَمَلَم ي يَحكُم بِمَا أَن زَلى اللهَّهُ فَأُلائِكَهُ الظَّالِمُون وَكَتَبَنَا عَلَْم فِيهَا أَ نَفْسَ بِ النَّفْسِ بالنفس وَالْعَينَ بِالعَيْنِ وَْأَنثَ بِالأَنثِ وَْأُذُونَ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 كتَبَنَا عَلَم فيِيهَا أَ نَفْسَ بِ النَّفْسِ وَْعَينَ بالِالعَيْنِ وَْأَنثَ بِأَمنتِ والْأُضُونَ بِالْأُض والالْأُضُونَ بالِالْأُضُونِ وَسَِّ بِالسِّ وَْجُرُ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 وَآ تَينهُ الإاجلَ فيِي هِدَمُ وَنُورُون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 أَمَّا صِدِّيقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ وَآتَنَاهُ الإاجِيلَ فِيهِهدَم وَنُورُ وَمُصدَدِّقَ وَمصدَدِّقَ لِماَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّووراتِ وَهُدَ وَمَوعِضَةً للِمُتَّقين وَالْيحكُمْ أَهْلُ الْ الإِجِيلِ بِمَا أَزَل اللهَّهُ فِي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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون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 لكل جعلنا منكم شفعتا ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ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 لكل جعلنا منكم شفعه ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق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 إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ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 أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم ينقلون افحكم الجاهلية يبغون افحكم الجاهلية يبغون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 فَصَ اللهَّهُ أي يأتِيَ بِالْفَدتحي أَ أَمْرم مِن عيندِهِ فَيُصْبحُ فَيُصْبحُ عَ مَا أَسَغُْ فِي أَفُسِهِم النادِمين فَتَرَ الَّ بِنَّ فِي قُلُ بِهِم نََضُ صَارِعونَ فيِيهِم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 يُصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ بِطَطْ أَعْمَالُهُم فَأَصَْح خَاصِرين وَيَقَُّينَ أَمَنُوا أَهَا أُول إَِّذينَ أَقَسَمُ بالِلَّ مِ جَهْدَ أيمَانهم أَهَا أُول إَِّنَ أَقَسَمُ جَهْدَ أيمَانهِم إِهُم لََعكُم بِطَطْْ أَعْمَالُهُم فَأَصبَح خَاصِرين وَيَقَُّينَ آممَنوا أَهَا أُول إَِّذينَ أَقَسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيمَانِهِم أَهَا أُول إَِّينَ أَقَسَمُوا بالله جَهْدَ أيمَانهِم إِهُم لَعكُمْ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 松 sayيا tílah م béقوم hi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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فستياتي الله بقوم فسياتي الله بقوم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 يا ايها الذين آمَنُوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسو يفات الله بقوم فسو يفات الله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 انما ولي يقوم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون انما ولي يقوم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ان مَنْ وَلَّ يَقمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ تَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ آمَنُوا فإن نحب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا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 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ وَإذَا نَا دَيْتُمْ إلىى الصَّلََا تِتَّخَدُهَاهُزُووْ وَلعِبَا ذَلِكَ بِأََّهُ قَوْمُ ل يَعقِلُون وَإِذَا نَا دَيتُمْ إلىى الصَّلَ تِتَّخَدُهَاهُزُ وَوْ وَلعِبَا ذَلِكَ بِأََّهُ قَوْم ل يَعَقِلون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 مَلَّ عَنَهُ اللهَّهُ وَقَضبَ عَلَيْهِ وَجَلَِهِم وَجَعَلَ مِنْهُمُ, منهم القِدَةَ وَالْخَناازيرَ وَبَدَ الطَّعُوت أُلائِكَ شَقْ م كَانَ وَأَضَلنُ عَنْ سَوَاء السَّبيل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 أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتَرَى كَثِيرًا منهم فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون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 لِلَّذَيْنِ يَدَاهُمَا بِسَطَةٍ مِنْ صُكٍ كَيْفَ يشاء وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بَلْ مَا لَكُمْ مِنْ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ فَكَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَكَيْفَ يَشَاءُ وَلْيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وكفرا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 ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفضنا عنهم لكفضنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم ولا ادخلناهم جنات نعيم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفضنا عنهم لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ, ولأدخلناهم جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لكفرنا, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ وَلَا أدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيلا وما انزل اليهم وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا أَكْلُمٌ مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكْلُمٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساء ما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 قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموه حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وَلَا يَزِغَنَّكَ فِيمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضَيَاناً وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الْقِسْطَ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَا يَزِغَنَّكَ فِيمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضَيَاناً وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَطَرِيقًا كَذَّبُوا فَطَرِيقًا كَذَّبُوا وَطَرِيقًا يَقْتُلُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إليهم رسلان قَُّم جَ أَهُم رَسُول بِمَا لا تَهْوَاء فُسهُمْ فرَيقًا كَذذَّبُ فَيقًا كَذذَّبوا وَفرَيق يَقتُون لَدَأَخَذْنا مثَاقَبَنيِي إسْر إِلَ وَأَرْرسَلنا إلَهِمْ رسُناَا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 ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بِمَا يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بِمَا بما وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَّهُمْ ثُمَّ عَمًى وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 إنهُ مَيْ يُشرِكْ بِالله فَقَد حَرّنَ اللهَّهُ عَلَه الجََّ فَقد حَرَّّمَ اللهَّهُ عَلَه الجَنَّةَ وَمَأوهُ وَماَا بِظَّالِ مِنْ أَ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 ان ه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم النار وما للضالين من انصار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 إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين, الذين كفروا منهم عذاب اليم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 قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ سَلَاسَةٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم عذاب أليم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 واللهُ غَفُور وَحيم أَفَلَا يتُبونَ إلى اللهَّهِ وَيَتَغْثِرونَ أَفَلَا يتُبونَ إلى اللهَِّ وَيَتَفصِرونَ وَلهُ غَفُور وَحيم ما المسيح ابن إِلَّا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 وَلَا يَهْدِيكُمْ فِي الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بَنِي مَكِيًّا ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن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 وَلَن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ